يا حرام ايه? هوديكم في دعا يا كلكم. والله يا اسطا ما خدنا حاجة. ومالي عن الطارة. اتبخر. عفيته جيب الليل. خده خلع. ايه يا اسطا مش كده? كل واحد يرجع ورشته. ما حدش له دعا وابا اعمل امسه بيه هاني. هو ايه اللي دع منك تاي? ده اللي دع منك يا فاروق. الحبوب صح? الباشا. ايوة الباشا. ايه الكيز ده حضرتك انا معرفول? <تصفيق> طب معايه على البوكس وفي الاسم نتكلم. والله اللي عمل فيك كده ناس بتحبك وعايزة مصلحتك هل انت تاني؟ ما قدنيش في ستين ده غيرك ربنا هنتقم منك ده أنا هتفنك بالحيا هنا اتلم يا فاروق واحترم نفسك يا باشا يا باشا الكيس ده مش بتاعي ما عرفوش الست دي عايزة تنتقم مني ليه؟ بمناسبة ايه؟ كانت عايزة تفرق بيني وبين مراتي تدمر قصورتي تشارد عيالي لما معامتش على عمها بتنتقم مني كدب يا حضرز الظ انت انتي اللي جابك هنا اتجرع البيت انت تسكت خالص مدام تهاني جاية كشاهدة مش لأنها امراضة انا ريسود شاهدة على يا بيت على اللي عملته فيي وفي عيالك هنا يا قصيلة تحاسبيني وسط الغربة مفيش حد غريب دي الست اللي وقفت جنبي وعرفتني حقيقتك وخيانتك مع ميرفت يا بتاع ميرفت والباشر اعتبر اخويا وبيدفع عن حق يعني انتي اللي دلتيهم عن الإقراس أيوة وعارف مين اللي قالنا ميرفين زي ما خنت مراتك وعيالك وبيتك ورجعت بعتها خانتك هي كمان أنا مش مصدق نفسي لا صدق وعشان ما تاخدش مؤبد قولي على التجر اللي بتجيب منه تجر انا أنا معرفش تجار وبعدين وبعدين أخرك معايا قضي التعاطي وجوز اللي مرمي في المصحة بسببك التعاطي برضو تقدروا تكملوا المحضر وتتفضلوا وسيبوا احنا بقى هنتصرف معاه تهاني يا تهاني نعم انت طارق يا مليت بختك يا تهاني انا عارفه ان صعبان عليكي العيش قولوا ولاد لازم تعرفي ان الاختيار من الاول غلط في حاجه اسمها توافق اجتماعي وتعليمي لازم نفكر مع ألنا مع قلبنا ثانياً الولاد اللي تربوا في بيئة كلها مشحنات واخناق بين الوالدين دول هيكرهوا الجواز ويطلعوا معقدين ثلاثاً فقا مين اللي قال لك ان ده مش خير إن كوزك يتقهل نفسها وربنا يرجعه أحسن من الأول أنا معاكي في أي حاجة ولو محتجاني اعتبريني أختك وصحبتك يغور في ده هو اللي زهيه هو إيه اللي جار في الدنيا؟ الدنيا كلها تغيرت يا معمى زمنك جميل راح خلاص وليه ما يجيش اللي أحسن منه؟ ليه دايما محواطين؟ ليه دايما قلقانين؟ صوري والله كلامك ده كله حكمة احنا على أيامنا يا حبيبتي كنا عشان نوصل لأي معلومة نروح المكتبة ونقلب في خمسين كتاب دلوقتي تدوس على زرار وساعتها يطلع لك معلومات الدنيا كلها مش اللي يستخدموا النت في حاجة مفيدة الناس ليه النهار بيشتموا بعض على السوشال ميديا وينشور إشعاعات وهدموا في البلد تقول له يا تايمور طب استني بس ايه يا حبيبي عايز تقول ايه اه التليفون اللي كنتم محترين فيه فاكد شفرته وجبت كل المعلومات عن التجار اللي بيجيب منهم الرجل ده المخدرات والحبوب يعني مش عايز تتكلم وتقول بتجيب منين الحبوب والطابع دي يا باشا ده فيه والدييلر بيعدي بيبيعهم واسمه ايه الدييلر ده قلناها بنسي بسأل خير يا حضرة الزابط اهلا يا أستاذة سعيدة دكتورة أنصف حماتي و خير يا تار الحمد لله ده بقى حفيد تايمور انا فخورة بيك جدا وطلح فعلا بيفهم في كل حاجة أيوة معلش يا ماما عشان حضرت الزبط بس مش فادي التليفون ده بتاع القصة يا فاروق أنا هنسود لا كمان جبته منين اخرص يا فاروق الستة تهاني مراته طلقت ولا تستهل دفرها هي اللي جابت التليفون اللي كان مخبيه حفيد بقى طلع بقري وطلع كل الداتا اللي كانت عليه عليه إيه يا تايمور؟ أسماء تجار وأماكن ليه علاقة بالمخدرات عارف يا براشي أنا مهما قلتلك أنا ممتن ليك قد إيه على اللي عملته معايا حقيقي مش قدر أعبر لك عيب اللي بتقوله ده ده إحنا عشرة عمره وزمله لأقدس مهنة التجربة دي علمتني كتير قوي يا براشي العيلة ثم العيلة ثم العيلة أهم حاجة في الحياة هم فعلا أهم حاجة في الحياة عشان كده كلهم جمب عشان يكونوا في استيربالك ماما وحشتين يا حبيبي تعال تعال يا فضل تعال يا مرين أما مهما قلت ما تقولش حاجة كيفية ترجع لنا في مليون سلامة يا حبيبي وأوعيدك يا سعيدة هعوضك عن كل حاجة وحشة أنا عملتها ربنا بيسبب الأسباب مش عايز أقولك عن اللي بيعمله طايمور في غيابك كنت متأكد إن خلفت راجل محترم بس الفترة اللي فاتت دي كلفتني كتير قوي أماني حكمت محكمة أمن الدولة الأولية على المدعو محمد حسنين علي والشهير باسم مولانا بالأشغال الشاقة المؤبدة لتعريض البلاد لخطر الإرهاب ومحاولة تدمير الاقتصاد حكمت المحكمة على يسين علي يسين بالإعدام شنقا للإتجار في المخدرات وعلى فاروق سيد أحمد بالأشغال الشاقة المؤبدة رفعت الجلسة بنات. إسمعوني فاكرين مسابقة الرسم اللي اشتركت فيها كل مدارس مصر النهاردة طلعت النتيجة والفايزة فيها هتسافر لليابان عشان تشترك في التنافس العالمي ويساعدني اني أقدم لكم ميسا عيدة عشان سعلي النتيجة الفائزة بالجائزة الاولى على مستوى جمهورية الطالبة مريم جرجس شنودة ثانية ثالثة ادخل برجلك اليمين ايه الورد ده كله؟ خدت بالك من الورد بس؟ اه صحيح والعادة الدهنت كأنها جديدة انا قاعدت مع مراتك وتايمور واسبوع كامل ازاي نجدد العيادة عشان نخليها تليق بك يا حبيبي حقيقة جماعة انا مش عارف اعمل ايه ولا ايه ولا اقول ايه بس المشكلة ان ما عنديش نرس هاي عايز ميرفت؟ لا لا طوبة هشوف لك واحدة كويس شوف بقى لغاية ما هلقيها انا المساعدة بتاعت العفو يا ماما أنت اللي هتدخولي قطي وأنا بقى المساعد بتاعي كويس أهل عيدة بقيت تريق عليا لما أدخل كل الطب أنت ناوي طبعاً لازم أكمل المسيرة تعرف يا سعيدة أنا صحيح فرحلة قوي إن إحنا بقنا كويسين مع بعضنا بقنا بالحب بعض ومتسمحين مع بعض لكن الموضوع ده يعني قليقني شوية كيفة إنك يعني نفسياً ترتاحي وتروح قلب علي من أول وجديد بس اللي مطمئني بقى ان اللي بينا دلوقتي صعب اوي يتغير لان دي فعلا بحبك وبحب اوي انك انت سعيده مع جوزك واخيرا بقيتي سعيده السعيده